فمن سيسر من الهد ولا تحيطوا بروسكم حتى يردوا الهد وحيلا فمن كان منهم من, من يرم أو بيانا من رأسه تحديث من صيام أو صدقة أو سر صدق صدق. فإذا أمنتم فمن تمثى من عمره إلى الهد فمن سيسر من الهد فمن لم تجد صيام ثلاثة أيام الحج وسبحة إذا رجعتم تلك عجرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهدو حاضر المسيح الحرام واتقوا الله عنه أن الله شديد عظام الحج أشر معهما فمن فرض فيهن الحج فأغفت ولا فسوق ولا مجدال بالحج وما تفعلوا من خيرين يعلمهم الله وتزودوا خيرين من خير رزال الدقوة والبتقوني أولي الألحاب ليس عليهم تبتغوا فضلا من ربهم فإذا قدوا من عرقاتهم فكسوا عند المشعي الحرام فأداكم وعينكم وعينكم ثم أبيضوا من حيث أغفروا الناس وأسفروا الله إن الله ربور رحيم فإذا قضيتم من أسفركم فأغفروا أعفركم هذا لكم أو أشدد فمن الناس من يقول ربنا في الدنيا من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا من وفي الآخرة حفلتهم ومن العلق النار أولئك أروا نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله أيام معنداء ومن تعجر أيضا من أي ملايين فَإِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ وَذَكِّرُ اللَّهُ وَعِظُوهُ أَنَّهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ ونشبه اللَّهُ عَلَى مَا قَلْبِهِ وَهُوَ لَضَالٌّ سَوَاءٌ وَإِذَا تُوَلَّىٰ سَوَّاءٌ بِهِ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ الله لا يبق الحساب وإذا قلنا وفتق الله أقدر كل ذلك من جهنم ولم يبسر بها ومن الناس الله من يفتين أبسروا اقتراء والله وعروفهم بالإذن يا أيها المدينة والكلو في السلكة فتمو تفترعوا خطرات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن من بعيدنا قل بينات أن الله عز حبيب هل ينظرون إلا أن يحجعوا الله وظلموا من الله وظلموا من وإلى الله ورحموا سَلْبَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ أَقِيْهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيْنَةٍ وَمَنْ يُبَدْلْ مِنْ تَخَارٍ بَعْدِ مَنْ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدٌ